لك الحمد بعد الرضا لك الحمد شفيت سقيمنا لك الحمد ردت غائذنا لك الحمد وكف الحمد اجبت دعاءنا لك الحمد شفيت سقيمنا لك الحمد اطنقت اسيرنا لك الحمد نصرت مظلومنا لك الحمد كله اوله واخره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 اللهم هدنا في من هديت وعافنا في عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليك سبارك ربنا وتعاليك نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماضي حكمك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 ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصافرين وعند النعماء من الشاكرين واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا وتبت به أقدامنا يوما تزلل الأقدام يا محمدك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها لقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسألك ثوبة قبل الموت وراثقا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 رَافَعَ فَضْلَهُمْ وَيَسِّرَ أُمُورَهُمْ وَأَجْزِ الْمَثُوبَةَ هُمْ وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَأَحْسِنْ خَاتِمَتَهُمْ وَأَحْسِنْ خَاتِمَتَهُمْ وَاجْعَلْنَا قُرَّةَ عَيْنٍ لَهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ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 اللهم اجعل آخر كنامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأن تراضن عنا أحسن خاتمتنا, خاتمتنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه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 القبور لا روضه من رياض الجنه يا رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان انسئلك في هذا الشهر المبارك اللهم ان نسالك في هذا الشهر المبارك شهر تتنزل فيه البركات شهر فيه تسمع الدعوات يا الهنا يا الهنا يا إلهنا ويا رجاءنا يا الله يا حي يا قيوم أنصر عبادك الموحدين في كل مكان أنصرهم نصرا, نصرا مؤزرا اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم أنصرهم على القوم الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد